لا ندري جميعا متى تقوم الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها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 أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ثم قال الله وإنه لعلم للساعة فلا تنترون بها عيسى علامة من علامات الساعة علامة تتعلق بأنبياء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 فلا يسمع إلا يا مجنون يا كذاب يا ساحر يا كاهن يمر ببلال وقد ألقي جسده النحيف على الأرض على الرمضاء يعذب لأنه قال ربي الله يمر بنخلة فيارى على جدعها سمية مربوطة وزوجها عمار وابنهما ياسر أنذره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 فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدات يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون سبع شدات سبع سنين جد قحت لا مطر لا زرع لا حب لا قمح لا شعير سبع شدات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 هي علامة من علامات الساعة قد تشارك المرأة زوجها في اتجار في بلد لكنها لا تفعل ذلك في بلدان أخرى ويبقى أن هذا هي علامة من علامات الساعة قد يظهر تزين المساجد وتبريقها والتنافس في ذلك وتصفيرها وتحميرها في بلد لكن لا يظهر في بلدان أخرى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 نار تسوق الناس إلى محشرهم فهي علامات كبار لا يشعر بها قريش وحدهم في عصرهم كلا وليست هي تخيلات أن يتخيلوا من شدة جوع أو جذب وانقطاع الغيث أنهم يرون دخانا كلا بل هو دخان حقيقي يقبل على الناس فيشتد منه خوفهم وتمتلئ قلوبهم برعبهم ويرتفت بعضهم إلى بعض يخافون منه ويقولون هذا عذاب أليم ويدعون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون الآن تؤمن؟ لما تحول الغيب إلى شهادة أمامك الآن تؤمن؟ الآن تصدق بالنبي؟